موقع المنشد هاني مقبل يقدم يمينا قطعناه منذ الأزل بان لا نهون والا نذل والا نطاطي اهاماتنا لشيء سوى الله مهما حصل يمينا قطعناه منذ الأزل بان لا نهون والا نذل وأن لا نطاطي أهاماتنا لشيء سوى الله مهما حصل يمينا قطعناه منذ الأزل بأن لا نهونا وأن لا نذل وأن لا لشيء سوى الله مهما حصل وما حل في دارنا عنوة سفيهم من الناس إلا سحل فنحن الضراغيم في غابها ونحن بن الفاتحين الأول ولسنا نمل إذا سعرت مقارعة الشوس حتى تمل ولسنا نهاب لدى الحرب أن نموتى فكم من عظيم قتل ولسنا نمل إذا سعرت مقاراعة الشروس حتى تمل ولسنا نهاب لدى الحرب أن نموتى فكم من عظيم قتل وصيد المحاري محال إذا كففت ثياباك خوف البلل وما طالب الخلد من صادق وسار على الدرب إلا وصل وصيد محال محال إذا كففت ثياباك خوف البلل وما طالب الخلد من صادق وسار على الدرب إلا وصل بل الصيد نحن وهل يرتضي سليل الملوك حياة الخول جراح الجسوم لها طبها وجرح الكرامات لا يندمل إله الخليقات أنت الذي يؤمال في كل خطب جلل قد انتا الكفر مستكبرا وأنت الكبير الأعز الأجل إله الخليقات أنت الذي يؤمان في كل خطب جلل قد انتا الكفر مستكبرا وأنت الكبير الأعز الأجل ومن لا سواك له هيبة إذا ما تجلى تدك الجبل تزول العروش وإن الجلات وعرشك أنت الذي لا يثل ذا سواك له هيبة إذا ما تجلى تدك الجبل تزول العروش وإن أجلات وعرشوك أنت الذي لا يثل فليس سوى الله من كاشف لضر بساحاتنا قد نزل وما خاب من يشتكي ضره إلى الله حين تضيق السبل فهيئ لنا راشدا ربنا فبالأمس كنا ولما نزل نكابيد نارين أذكاهما عدو طغى وقريب خذل فهيئ لنا راشدا ربنا فبالأمس كنا ولما نزل نكابيد نارين أذكاهما عدو طغى وقريب خذل رويداك يا أيها المعتدي فعينوك بالناصر لن تكتحل أغرراك هذا العتاد الذي جمعت وأقسمت ألا يفلر وإذاك يا أيها المعتدين فعينوك بالناصر لن تكتحل أغرراك هذا العتاد الذي جمعتا وأكسمت ألا يفل وأنا قليل وآداؤنا كثير وإخواننا في شغل فإما نكونن في قلة ففي القادسيات كنا أقل إذا فاتنا تبر حر لضا قبينا الرديء وبان الزغل توكلت أنت على آلة ونحن على ربنا نتكل إذا فاتنا برحر حر اللضاء بين الرديء وبان الزغل توكلت أنت على آلة ونحن على ربنا نتكل وما كان رب الورى مسلما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 فريقا هدى لي فريق أضل وما كان رب ورا مسلما فريقا هدى لي فريق أضل